توفيك ورافعك إلىّ ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فَمَن حَاضَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ بِنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتاهل، ثم نبتاهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين.